الحمد لله وصل السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ورسينا ورسى أهدي ورسى توافره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا ما يهدي فهو المهدي ومن يضل فلا هدي له وأشر أن لا إله إلا لا شريك له وأشر أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح أمة وكشف الغمه وتركنا على المحجد البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم نسالك يا رب العالمين ان تجعل القران العظيم ربيعه قلوبنا ونور سبورنا وذهاب همنا وجلاء احزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه جهلنا ورزقنا تلاوته وانا ليله تران انهار عن الذي يرضيك عنا اللهم <سؤال> جعلنا من يحب حلالة <سؤال> وحر حرامة ويؤمن المتشابه وإدهو حق تلواتي وجعلنا من أهل القرآن وخاصتي الذي معهل فورا خاصه أرحمه الرحمن اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته مكمل إن شاء الله حرف العين حرف العين ما زلنا في أخطاء حرف العين تابعوا اللي خلف العمود يدخله مش عايز اي حد يدخل يكون خلف العمود لو سمحتوا بسم الله الرحمن الرحيم من كلمة في حرف العين قلنا ان حرف العين مخرجوا فين يا بنات وسط وحاول قلنا ان من صفات حرف العين اي يا الهام من صفات حرف العين التوبينية التوسط يعني البينية يعني توسط جريان صوت الحرف لما الاماجي اقرأ الحرف مثال على ذلك اي يا الهام يعمل كيف نقرأها تجي بيها من الحرف وتقريها يا يا من حرف وكلها يعملون يا, يا يا توسط جرايان صوت الحرف ما ينفعش نقولها يعملون كأنك أطعت صوتها لأنه أصبح لو أنت قلتي يعملون كأن هذا الحرف حرف شديد وهو حرف غير شديد إيه كمان السفر اللي قدامها ال به الجهر أيضا ماذا يعني الجهر يعني إيه الجهر فيه ما يقري لا يخرج مع إيمان سبائت الصفات إيه إيمان آه الجهر يعني ما ما مع النفس يعني لو أنت كذا عامله حط عط إيه كذا صابع كفه كذا إيمان فهمي وأقرأ عامله لو خرج معايا كده سخني ونفس نفس أثناء العين كده يبقى عرف إن أنا قراءة العين فيها إيه صفة ضعيفة عكس الصفة الموجودة فيها هي صفة الجهر طيب يبقى به جهر وهو حبس النفس عند قراءة الحرف إيمان قلت لي الصف الثالث إيه استفال يعني ايه استفال يا بناتي في حرف العين العين يعني لما بنجي اقرا العين ما اقراهاش مفخمه ما اقراهاش اقصى لساني مستعل ما اقراهاش هكذا اعوذ اعو بعضهم بيقراها كده اعو رو خطا هي رؤ العين مفتوحه عا العين المضمومه رؤ العين المكسوره عين ما ينفعش افخم العين ده عين الحرف العين لأنه حرف مستهل يعني حرف غير مفقم. مفقم. إيه غير مفخم مفخم أقصى اللسان في إيه غير مستعلم إيه كمان في الصفات يا بنات ها تفضلوا الإيه انفتاح ماذا يعني انفتاح فتاح يعني إيه دعاء احسنتي تيه هاتوا دقة يا بنات قريتا بعد اللسان عن إيه عن سقف الحنك لكن اللي هو العكس اللي اللي هو إيه الاطباق زي ما حرف اللي هو الطاء مثلا والصاد الحروف اللي بيبقى لسان قريب من ايه؟ من سقف الحنك دي اللي هي الصفات اللي احنا نراعيها نكمل نعم ايوه احسن اللي هو حروف اللي هي لا ملهاج دعوه الشدة في حروف فيها زلاقة وفي حروف فيها ايه؟ اه اللي هي الزلاقة اللي هي ايه؟ إنما يبقى العكس اللي هي الحروف الأخرى يبقى دي فيها اللي هي فيها إيه؟ يبقى نكمل الأخطاء التي تقع في حرف العين قلت من الأخطاء التي تقع في حرف العين يجب الاحتراز من حصر حصر الصوت أو حبسه بالكلية إذا سكنت العين أو شجلتها لأنها من حروف البينية بما أنها من حروف البينية زي مهنة فلا يجري فيها الصوت جريانا تاما ولا ينحبس الصوت فيها إنحباساً تاماً يعني ما قولش يعملون طويل كده أجري خطأ وفي نفس الوقت ما بتديش أجري أعمل الصوت إيه؟ يعملون حول الصوت إلى حرف إيه شريح فصفته بين الإيه وبين الإيه؟ <تصفيق> بين الشدة وبين الأرض يعني لا صوت بيجري ولا صوت مقطوع طيب ولزيك بيقولك راعدة جداً لما تكون الحرف باين اكون حرف عين ساكنة أو حرف عين مشبدلة هتي حرف عين ساكنة وعشان نبين فيها اللي هي صفة توسط الجريان الصوت عشان نبين طب... طيب ايواني من طيب انت جبت فين عين ساكنة هنا بقى أنعمت أنعمت فيها ساكنة أنعمت طيب معلش معلش فين يا بنات حد ايوه ايوه يا حبيبتي ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل بس طولي شويه التواصل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا نخاف ظلم ولا طيب تعالوا ناخد عين تاني ساكنة عشان نباين فيها توسط الجريان اتفضلوا اياما معدودا احسنتي اياما نشوفي الاياما خلي بالكم في الياء هنتكلم معنا بعد كده ان الياء دي ما اياكي ان تشد لي اقول لي خطأ هي اي شب حتى بيجي الشيخ تحصل يقراها يطول صوتها لأنه رخوة هي قالت ايامم معدوده معدو معدو وليست معدو ده وليست معدو خطا لا تطوليها ازيد من اللازم ولا تقطعي صوتها بالمره تحبسي الصوت بالمره علشان ما يبقاش حرف ايه لأنه هو رخوه ولا هو شديد طيب في حتى مره نقول برضو عين ساكنه تفضلي الله ما في قلوبي أحسنتي أولاك فأ... فأ... فأعرض فأع... فأع... فأع عنهم لأي شو فيه فأيه فأعرض عنهم فأعرض ريض خريبات من هذا فأعرض عنهم هالعلم هنا متحركة والعين الثانية ساكنة طيب أريد كده حاجة تانية فيها عين ساكنة أنت يا بنتي أيها حبتي أنت أيها تقدرين إيه خلي بالك هذه وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ خلي بالك هذه وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ زبطي لها صاد ها يعمل كلمة يعمل طيب يبقى اول حاجة طب لا. لو ولا واحنا قرأنا يوم يدعون إلى نار ليه بقى المرة دي العين مشددة هنجين بقى عين مشددة ونقرأها ازاي بعض الناس يقرأها يقرأوها كذا يودع يودع يوداعكم خطأ ازاي نقرأ؟ يدعوون الى ناري جهن مدعا قراءة صحيحة من يقرأ هاني؟ طيب ايو الحضار يا بنتي انت وطيت صوتك على الواو الوادي في حرف فيه جهر ولا ولا فيه همس ولا فيه نعم يوم او صوتك, صوتك على الواو صوتك على المين. ها أحسنتي. أم عمر قوليها ثاني مره ثانيه يوما يودع شوفي قناة هي ذا اللي أنا كنت أولا علي غلط بقى أتعطي شايفين يا بنات يعني لازم نغلط عشان نعرف الصحة إيه يودعون دي الخطأ يودع دا الخطأ هنقولها لأعملتها شديدة لا مش يودعون انت بتعميني كنقر طوين العين إسا كن أقولها يوما يودع أيوة مطبق الامر ده برده هتفضلي حاضر ايوه جميل يداعون يدعونه طويله لا ما دع دع طويله لا لا انت بتقول دع موسعه مخرجها دع دع ما لا انت يداع يدع يدع اقرأي من غير هذه المخرج من غير تكلف الى مش الى افتحي يا بنت المخرج ابدا خطأ هي بتقول الى نا ما الخطأ في الوقت بتقرأتي اخلى اخلى الحلق الى ناري الى ناري اما دعى ازي تقرايها كده ايلا يا يا بنتي حبيبه قلبي يا مديحه بصي بتقولي ايلا صوت طلع فين طالع ميل لقدام خلي الصوت يا بنتي من طرف الاعلى كانه سهم ناظر للسماء ايلا ايلا ايلا ولا ست ايلا لا انت افل دروسك جوه افل بين الفكيني ازاي هيجئس الفتحه صح اقرأي اينا احنا صح بنصلح العين لكن كمان ما مساتش معاها الحروف الاخرى خطا اينا نار جهنم دعى ازاي تقرايها كده اصلحه ابدا ابدا ابدا ما نقولش شايفين الصوت الصوت هنا خطأ لا ايه ايه الخطا طالع قدام كده اينا لا لا لا, لا حس الفرق اينا حط الصباء كله وفتحي. أعيد بعمرتين ثانية. صح. دي الوحيدة اللي صح. إيلا إيلا أقصر الهمزة وفتح اللام. إيلا ناء ناء ناء نا فوق مش ناء ناء. إيلا ناء رجاء ده بفصل بين الجيم والها. جهنم. إلى نار جهنم إيه دعا هكذا من يقرأ هالي كده من هنا يقرأ هالي حاضر يوم يدعون إلى نار جهنم نار جهنم نار جهنم نار جهنم نار جهنم هاته مخرج الجيم. نار جهنم اللي جنبك يلا يوم يدعون الى نار جهنم لما دعى ممتازه يلا اقريها اتفضلي يوم يدعون الى نار جهنم لما دعى طيب اذا في حد عايز يقرا اللي هي الايه دي يا بنات عشان يجيب التوسط في العين اتفضلي حاضر ايوه بنتي يوم يدعون إلى نار جهنم ندعاء ممتازه من معلمتك معاكي يا بار. ما شاء الله عليها وعليكي ربنا يبارك فيك ايوه دعا يا دعاء اتفضلي يوما خلي بالكم يا أولاد الياء في لما قلت يوم يبقى وط الصوت على الياء كده الياء فيها جهر ولا فيها همس طب إزاي اجيب بقى الجهر الموجود في الياء فايسو ده كيديا فايسو كيديا دعا الى دعا مش دع دعا دعا هي دع... دع... دع... دع في حاجه مش عارفه ده دا... ها فيها في العين اه طويله دعا حنان يوم لا يا شوفي لما تقول يوم يا يا خطا هي مش يا هي يا يا بنتي يا يا يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا. يا. يا. افتحي هنا يا. يا. يا. يا يا يوم يوم, يوم. يوم. ما يوم ما قوليها بقى يا حنان يوم يدعون الىنا لا هنا عملت ايه في العين جابت العين من فاتحه كانها مفتوحة قال الداع انا شايفه فاهم الفك الداعه و فاتحه الاخر هي سايل ساكنه افتح. ابدا داع افتح بعد كده انت فتحة من ال... انت فاتحه على العين على العين المشدده من البداية يعني جايبه سكون ما جبتيش السكون داع اع كانك بتقولي اع بص بص حبيبتي انا هقول اع اع ما بفتحش فكه على اخر كده داع ما بعمش تجيبه ابدا بقول داع داع ابدا انت بتجيبهم لتنين من فتحة بتقولي داع عا. بتعني كددع وفتحة اللي فكت على اخره داع خطأ داع داع فين الاول في العين الساكنة قليلا فكيكي داع عين فتح العين حنان افتحي قولي تاني حنان طيب حن قوي قوي هي من هي موسعه المخرج من عند العين اه فانتي هاتي للعياد من هنا شاوري لي كده بصبعك كده على المخرج وقولي داع. لا. قولي لا دعى قولي ده انت شايفين الفتحه بيقول دعى ابدا كده دعى دعى دعى دعى قال لي ماما لي اللي هي مح... فك... الفتحه خليها طبيعية يا بنتي لا ابدا جايبه المخرج كبير دعى دعى دع <تصفيق> كفايه, كفاية يوم, <تصفيق> يوم يدعون <تصفيق> <يوم يدعونا تصفيق> <يوم يدعونا تصفيق> الى نار جهنم لا مدعع احسنتي قالت داعع وليس داع شوفي اللي هي بتقول حنان بتكبر المخرج من عند اللي بتفتح المخرج يلا نقولها زين اي نقوليها انت يا بنتي كده لا يدع طولتي قوي يا بنات انا بحس ان انتوا بتجيبوا العين عايمه مش من المخرج يدعون عايمه بعيد عن المخرج شاوري قوليها داع ار ار ار فيها بعضاء ودعون ودع متنسخ حنان فتحوا ودع انت عم تعمل كده إلى ودعون ودعون الى نار لَوْمَ يُوْدَعُونَ لا انت عملت ايه بقى لَوْمَ يُوْدَعُونَ مش وداع. يا بنات بصوا لي شوفي وهي بتقرأ شوفي شوفيه يودع دي ساكن كده انا ساكن كأنك بتقولي يودع يودع دع دع شايفين فكه شايف لهم ايه دع يودع بعيد او ايه دع دع دعا دعا يبقى فيه درجتين اهو درجة ساكنة ودرجة ايه الفك مفتوح ما سمي الفتح فتح اللي فاكت ليه بتفتح الفكين من الاول من اول العين الساكنة فهمتوا النقطة دي يا بنات يدعو يدعون الى نار جهنم دعا دعا لا مش يا يا يا يا لا مش يا يا يا يا يا يا يا يوم يدعونا إلى نار إلى نار جهنم دعا طيب هنمسك يا بنات تنبيهات على بقية أخطاء العين فاطمة طيب يا فاطمة راي يوم ما يدعونا إلى نار جهنم دعا كنت بتفتحي جدا في العين المشدده أحسن طيب ينزع عنهما ينزع عنهما عايزة كده الكبير الآية عشان دي فيها في تكرار عايزة وأنتي بتقرأي لي ينزع عنهما هتيم الآية الفاء ينزع عنهما وطلعي قراءة صح يلا يا الله يا أقوليها يا مينا حلوة يا عنهما ينصع <تصفيق> عنهما لباسهما يريهما ما سقط اه طب هاتوا نقول مع بعضين الايات يا بنات يا بني ا هي بنات بعض الناس تقرأها كذا ينزع عنهما كانها مضغمه كأنها مضغمة المفروض تظهري العين الأولى المضمومة والعين الأولى المفتوحة بكامل الحركة ينزع عنهما ينزع عنهما وجده مخرج دي ومخرج دي هو صح المخرج واحد والحرف واحد لكن كأنك بتقرأي حرفين هم ينزعوا يعني مقصودي بتجيبي المخرج في الحرف في العين الاولى المضمومة ثم في العين الثانية المفتوح عشان يظهر الحرفين صحيحين اللحنة الموجود في الكلمة دي ممكن يقع في إنك اني وانا بقرأ العين الاولى او اثقل بتضغيمها في العين السريعي اقرأها ينزع عنهما, عنهما لانك ما تمتيش العين الاولى ضمته سبب الوقوع التكرار وتوالي الحركات توالي الحركات توالي الحركات دايما بيحصل فيه ايه ان لو انت غير متقنة تومي تعمل ايه تدخلها حرف في حرف تضغمي الحروف ما ينبغي مراعاته اظهري ضمة العين الاولى ضمة كاملة واخرجيها من مخرجها ثم اظهار فتحة العين الثانية واخرجي العين الثانية من مخرجها يبقى هل منقول كلمة مع بعض ازاي يا بنات؟ ينزيء عنهما ذا بسم عايزه عايزه اقول عايز لكم ان وانا بقرا ينزيء عنهما ممكن جدا وانا بقرا من اخطاء اللي ممكن تقع في الكلمه دي ان اقرا عنهما الثانية دي باماله ينزيء عنهما عن حاء عا عاء عا وسط الكلمه هي وسط لا رسم ولا سوادا يبقى زي اقرا حرف العين بالوسطية بتاعته ينزيء عن ثاني في كلمه ثانيه طبعا في ايات كثيره جدا في القران ممكن نجمع نطلع اللي هو الحرفين دول اللي هم ممكن يحصل فيهم ادغام او يحصل فيهم تكرار واسمع غيره غيره واسمع العين هنا يا بنات فيها ايه سكون ازاي اقرا هذه الايه هم دلوقتي تقارب في المخرج كلاهما من مخرج حلقي العين والعين، يعني في قرب في المخرج مش كذا، بس لما جي أقرأها ب بوسمع غير مسمعين. مسمعين، إزاي أقرأها؟ إزاي قرئ أقرأ الآية دي؟ قراءة صحيحة؟ وسمع غير مسمعين، وراء عين عين مخرج العين وقعن طلع وقعن يبقى واسمع توسط العين الاولى مع مراعاه مخرج الغين الثانيه انه الاثنين مخرج حلقي فابينهم لكن ممكن لو انت تقراها خط واسمع غا واسمع غا كانها ايه بتاكل العين الاولى اللي بيحصل فيها ادغام خطا اللحن ادغام للتقارب سبب الوقوع هذا الاضغام تقارب الحرفين في المخرج لان كلاما مخرج ايه من الحرف ما ينبغي مراعاته لاذهار هذا الحرف واذهار هذا الحرف بيان مخرج حرف العين واضحا اظهار صفة التوسط اولا بيه لان بصفة التوسط واسئة بيبان في الصفة اكتر يبقى واسمع يبقى يبيني, التو... يبيني جرايان في السين وبعد كده توسط في العين بقيب جيع غين مفتوحة اظهار مخرج العين ثم اعطاوها الحركة كاملة ثم مخرج الغين الاولى العين الاولى ساكنة ثم بعد كده اظهار مخرج الغين الاولى بايان مخرج العين واضحا اظهار صفة التوسط ثم اظهار مخرج الغين اللي فيها نقطة هنا يا بنات نقصة ناقصة فيها نقطة ثم اعطاوها اللي هي الحركة اللي هي الفتح فيها وانا بقرأ أيضا كلمه ما الحمد لله رب العالمين بيقع فيها خطأ في القراءة الحمد لله رب العالمين العالمين شوفي العالم طبعا يقع الخطأ ان انا ساعات بجمأ العالمين عينك لو عادت أقول لك أخطاء اللي في الكلمة دي كلمة و أنا العالمين أقول لك أخطاء كتيرة جدا ممكن أقرأ الحرف في العين عين العالمين بعيد عن المخرج العائل صير بين مخرج اللام مخرج العين العالمين توسط في اللام طبعا العالمين يقع فيها خطأ آخر يعني العالمين يقع فيها خطأ التقليل تقراها العالمين ع خطا لأن حرف العين وسطا لا مرسا ولا سوادا اللي هو العالمين خطأ ده تفخيم ولا العالمين ده اماله لا الاول صح ولا التاني صح العين وسطا تقرأ الحمد لله رب العالمين العالمين العام العام كيف أجيبها من المخرج من الحل كيف أقرأ بقى الحمد... الحمد لله رب العالمين كيف أقرأ يا بنات كده الحمد لله بين اللام والعين العالمين بعد ما بتغضي صفة اللام هاته ما اخرج العين العالمين الحمد لله رب العالمين ال ال التواصل العالمين العالمين مليحة مليحة أبداً. ليه بنات قلت لها أبدا؟ لقالت قال ح قال من أول الهمزة خطأ من أول قال آ آ خطأ هي ليست آ اولا هي آ شوري على زرق مخرج الهمزة على حبطك وقولي فيها آ آ آ صوتها طالع سهما آآ. للسماء آ تطلعي صوت الهمزة المفتاح لقدام تقولي آ خطأ يا مديحة آ آ الحمد للعم والحقي بتقولي ح خطا ح الحمد فعلا دلوقتي يقول لك الحمد لله يا بنتي الفتحة الله يرضى عليك ويسد قلبك يا رب دايما الفتحة كده بالسطر أساهم يطلع لفول السماء عمرها ما تطلعوا الدم أبدا إلا لكونها نقيل لها أو إنها من يقرأ الحمد لله يا رب العالمين قرأة صحيحة؟ ها؟ انشاء الدليل لا لا يا بنتي هي قالت لي الله لا لا أنا لسه بتكلم في الفتحة اقراي تاني ما كانتها صحيحه الحمد لله رب العالمين احسنتي احسنتي يعني خلي بالكم من الفتحه الصحيحه يا بنات ايوه اتفضلي كل وراك انت واللي وراكي بعد كده الحمد لله رب العالمين ممتازه اتحسنتي بقيتي جميله ما شاء الله اللي وراكي الحمد وانت ايضا بيتي جميله ما شاء الله لا قوه الا بالله يلا مين تاني عايز بها جميله الحمد, الحمد يلا قولي الحمد لله رب العالمين احسنتي اتفضلي الحمد لله رب العالمين وانتي ايضا فاكره معيبتي بس عليطني قطعياتك تانية ان شاء الله <تصفيق> احسنتي عبني بريكي قليها يا حبتي يا الله تفضل الحمد لله رب العالمين <تصفيق> احسنته انت عارفين اللي هي بداية الغيب في قطر يا بنات ثم انهمل المطر يعني احنا بنعد واحدة واحدة احنا بنعد في الحرف واحدة واحدة لو انتي فهمتي وتابعتي واستمرينها مع بعض في الحرف واحدة واحدة أنا على يقينها إن شاء الله تطقيني بإذن الله بس أخلصي في, ال... في في الاستماع وفي الانتباه وفي التعلق مين يقولها لي ثاني الحمد لله تفضل حازم ممتازة صدقني لا لا العين مش حلوة لأن فتحها صح ابدا ابدا انت ما فتحتيش العين قلتي العا ع... ع ع ع عائشه عادل عاديله عدي... امين تاني بالعين يا بنات عزه عزه طيب نقول ايه العا افتحها حالك نهال نهال أحسنتي أصلا ما ينفعش يا أولادي بأن نبتدي القراءة من أول إحنا إحنا على فكرة أمة الحمد إحنا أمة الحمد ما ينفعش إن إحنا وإحنا بنقرأ نقرأ الحمد لله رب العالمين من البداية البنت تقول الاستعاذة غلط والحمد لله رب العالمين غلط أيوة يا حبيبة ألبي يلا نهال نهال لا نهال ايوه خطأ خطأ ليه يا بنات خطأ من أول هلالت قال من أول وكأنني مقلت نفسي قلت المديحة والغولي كان الحمد لله رب العالمين أيوة فضلي الحمد لله رب العالمين أحسنتي أحسنتي طيب يبقى, من يبقى كلمة العالمين يا بنات لازم أفتح المخرج هو في الحلق وسط الحلق وأجيب العين المفتوحة بفتحة صحيحة. خطأ تاني فبايع هن فبايع هن في صورة ايدي يا بناتي صورة ايه؟ اتنا اتنا اتنا صورة طبعا فبايع هن... طيب ازاي؟ طيب بقى ايه يا هياه الفتي ذاك المؤمنات المؤمن يبايعنا يبايعنا لا انت ما كسرتيش يبايع قلت يبايع يبايع لا, لا هاتي هاتي هاتي الياء مكسوره يبايعنك على الا الا لا لا شيء احسنت يا همت يبقى وانا بقرا يا بنات يبقى, يبقى كده او ايه فبايعهن كلمه فبايعهن وايه يحدث الخطا فيها في ايه بقى يا بنات اختلاط بصوت الحاء او عدم إظهار صوتها واضح فبايع بعد ناس تقوا فبايعهن فبايع هو ده من الحلق ابدا فبايع بابيعهم افصل بين العين لان الهاء والعين من مخرج الحلق ممكن الاثنين ايه يروح مع بعض فاقراها هزي بابيعهم زي اقراها بقى فبابيعهم استغفر لهم. لهم الله ان الله نغض هذا قال احنا في اختلاط ممكن يضيع صوت العين مع صوت الايه الهاء الاشتراك الحائي العين اشتراك اللي هي الحاء والعين هي فيش هنا اه هي فين بقى تباع هن بنحق اشتراك اختلاط الصوت بالحاء او الهاء في الصفات يعني التقاربها يعني وتقارب في المخارج فتنطق كما انها يخرجها يخرجها العامه ايه كلمه ماحد ماحد بعض الناس بتكرا ماها تقراها ماحد ماحد ماحد ما ما تقول ايه طاحه تقول معهم فالمخلون إنها لما تيجي تقرأوا معهم تقرئها ازاي معهم فبايعهم كأنك تقرأيها المسخينكة فبايعهم ازاي تقرأيها أي اي اي اي اصلاح للهذا في هذا الامر بيان واعطاء زمن التبصل في العين الساكنة ثم الاتيان بعد ذلك بالحرف الذي يليها من مخرجه الحرف الذي يلي العين هو الهاء حتى لا يضيق يعني ما يختلطش الاثنين او يعني تختلط المخارج واعطاء كل حرف حقه مستحقه يبقى هدي العين حقه وهدي الهاء مخرج اللي بقولك بيني مخرج الهاء ودايقه شوية لان الهاء حرف ضعيف ممكن فبايعهن لا العين هتظهر ولا الهاء تسر ازاي تظهرين العين وتظهرين الهاء في القراءة قراءة صحيحة فبايعهن لا استغفر لهم الله استغفر لهن الله يا الراقيين برقمه ولا مرقفه طب كيف تقرا المرقفه بسم الله الله بعد كده ايه انا عايز اجيبها من اسمها من الشيخ الحسن. ذلك الذي يدعو إزاي ازاي الشيخ شخصا قرأ ساكن بين مرمونا يا دواء اليتيم ف... يا وليا والي... يا وليا وال... شو وليا دواء وليا دواء وليا يا وليا دواء وليا دواء وليا دواء وليا دواء يا. دواء وليا حبيبتي. لا ما تنزليش فكك في السفلي فذلك الذي يدعو ممتازة جابت العين تمام من الحلو صوت العين الجميل يا دعو اليتيم. طيب حنان يا حنان ولدي يا بنتي لدي ولدي لا هي ذا ولا هي ذا لكن غلط فذلك بدون تكلف فذلك أبدا انت قلت يا دعو يا دور يا دور يا يا دور يا دور يا دور يا يا بنتي أبداً. إنت من يا دور يا من يا دور يا دور يا دعو هي كده يا كده مش دور يا دور يا بنتي يا دور ليه اردت دائما الحرف الساكن وجدت ان اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون يا اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون من اكون الدال فعلا اكون اكون اكون من اكون الدال يا دو يا دو يا دو يا دو يا دو, يا دو. يا دو. بس يبقى عندك يا مفتوحة رقيقة د يا دو يا دو يا دع يا, دعو يا دعو يتيم نجلاء لا افتحي ذلك الفوق يا نجلاء إزاي نقرأها مع بعض يا بنات بيا ياء مفتوحة رقيقة ودال مضمومة رقيقة وعين ساكنة في الأول رقيقة ثم عين مضمومة رقيقة وبعدين كلمة اليتيم إزاي نقرأ هذه الكلمة هذه الكلمة فالذلك الذي يدعو اليتيم أيوه حسن يدعو اليتيم يدعو اقراها لي كده تاني يا الذي يقع ممتازه فاطمه أحسنتي. حد هنا أهلي. الذي يدع اليتيم فذلك الذي سلوى سلوى احسنت ضحى فذاري مد حركتين طيب هاناخذ بعد كده يعملون أخذناها يا بنات يعملون أخذناها وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم نعم وقع عليهم وهتهان تقع على تقع على تصنع على إزاي نجيب بقى الايتين دول يا بنات ولي على لأني بعض الن المعب.. بعض القراء يقرأون لوسنا على عيني يقولها لوسنا على عين. إزاي أقرأها صحيح ولوسنا على فتحت. تقع على هات الأ هات الآية هذه واحدة. هات الآية هات الآية لا أدي باء لا. لا الاثنين اه طب قوليها قوليها قد وقع عليكم من الرص بقيسوا اقرا قولي الايه دي يا بنات ايوه وقع عليكم من الرص بكم رجسوا اختلاس الفتحه الاولى الخطا يقع وقع عليكم ده اختلاس. إنما أعطي حفتحة كفتحة كاملة قدوة قعاعة وهت مخرج الثانية بفتحتها فتحة كاملة من أخطاء اللحن فيها اختلاس الفتحة ما يكون عندك حرفين في كلمتين أو كلمة واحدة اختلاس أحد الفتحتين اختلاس زمن الفتحة وعدم مراعاة فصل المخارج أنت تعتبر نفسك أن حرف ثاني خالص بمخرج جديد وفتحة جديدة يبقى تقع على الأرض تقع على طيب يبقى اختلاص زمن الفتحة وعدم مراعاة أيضا فصل مخارج عن بعضها بعضا مراعاة الاتيان نسمع نسمع بالشغل ألم تر أن الله سَخَّرَ لكم ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فتحتين تقع على الأرض إلا بِإِذْنِهِ طيب هنجيب برضه اخطاء تانية في حرف العين كلمه مثلا ايه كلمه عظيم انا بدا الى العظيم وانا عم ده عن ان العظيم البعض بيقراها عن نبا العظيم العظيم, العظيم. زي أقرأ؟ يعني اقرا نقرأ نقرا عما يتسالون عن النبئ العظيم أنا قددتكم الهمزة قبل كده قرأته الهمزة فعما يتساءلون همزة مسهلة أنا قلتلكم لازم تباين الهمزة البنح تحطيقها عما عم يتساءلون عن عم النباقي العظيم العظيم العظيم يقع القطأ في تفخيمها المفروض نراعي فيها ينبغي مراعاه استفال اقصى لسان عند ندخل بها حتى لا تصبح حرفا مفخما تاثرت سبب الوقوع فيها التاثر بوجود حرف الضاء المفخم فتاثرت العين بالضاء فقرات عظيم عظيم ولا لك رقم عظيم عظيم لا صح ولا صح هي عين رقيقة ثم الظاء حرف مطبع يبين في اثر الايه اللي, اللي هي الظاء طبعا فعال لما يريد يقع الخطأ فيها بحصر الصوت. بس ما تقوليش فاع عا وتروح سكتة. ما ترسليش بين الحرفين. ما تقوليش فاع عل. ده خطأ يقع انك بتحصري الصوت وفي نفس الوقت تفصل بين العين الساكنة والعين المتحركة. لكن تقرأين فاعل. لكن ما فاعل لما يريد. المشدد نراعي لا في الساكن ومشدد عدم حص الصوت يعني قطع الصوت حتى يصلح حرفاً شديداً الضغط على المخرج بشدة فعال فع وتنعمل كده نبر عليه فعال فع خطأ اما تيجي تقرأ حرف الكلمة فعال اياك تعمل الخبطة اللي هي على المخرج دي فعال فع كأنك بتعمل ايه نبر استاذي مين بنات في كلمه دايما نقع في خطا فيها كلمه عيون احنا بنقرا حفص وعيونون دايما بالبعض يقراها كده عيونه عيونه ده هي مضمومه وري مكسوره بان دي فيها قراءات يا اما مضمومه حفص او تكون مكسوره للقراءه الاخرين يعني فلما اجي اقراها لحفص اتني ضمه العين وضمه الياء فتقرا يو مخه كمان العين رو يونا رو يونا صيف الصوت العجب ازاي عو عو خلي بلقيا اياك تكون مفخمه تقولي تقوليش عو عو بس تبقى صوت الضمه طالع فوق كده عو هي عو رو يونا رو يو نا يو. نا, أو أو. نا. نختم بها باذن الله الله خيرا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهلي وصحبه وسلم تسليما كثيرا